غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا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 ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَالَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حال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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كالذي, كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 فطل والله بما تعملون بصير أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعلاف تجري من تحتها الأنهار له فيها. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيهنار فاحترقت